الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترسموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما فِيكُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للفقرة المهاجرين الذين أقرجو من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضاً يبتغون فضلاً من الله ورضاً وينصرون الله ورسوله.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 ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن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 ما لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 يَقَاصُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ قَالِ دَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَزُنْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فأنساهم أنفسهم أولا